غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وأوحينا إلى ام موسى أن ارضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا راه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 لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وهم لا يشعرون واصبح فؤاد أم موسى فارغا ان كادت لتبدي به لولا اربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لاخته قصيه فبصرت به عن جنوب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدل على أهل بيتي يكفلونه لكم فقالت هل على بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون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 قال يا موسى إن الملأ ياتمرون بك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين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 قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير فسقالهما ثم تولى الى الظل فقال ربي إني لما انزلت الي من خير فقير الله الله